حل حل لكن غضار نهاروا لي وحلو ثمرار قالوا لي حل حل لكن غضار نهاروا لي وحلو ثمرار ده قلت الجمال ده, ده صحيح جبار ما فيش حاله من غير نار ما فيش حاله اللي بقدها ما رموش ما فيش ملجوش على بر حبه لكن ملجوش عايز اعدى وخش دمي قالوا لي تغرق اه قلت اشوف الحب عايز قلبي جريح من غير نار مفيش حلاوة من غير جمال رسم بدا لجل الجمال ابعث صور بدا الفن خلق الحياه في حجر وانا حجر يا ناس انا اروح بكيان ده الحلوه لاسمر لون النيل والخد يخوف والعود مياس والشعر فش حلاوة من غير النار <تصفيق> واكل حلو وحلم اهن كان لا يو الورد كله ين لا في مفيش من غير نار مفيش